اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كف هي عينصاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا اذ نادى ربه ندا خنفيا قال ربي اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك ربي شقيا خِفْتُ خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا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 قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت لا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هي ولنجعله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 هل مخض الى جذع نخله قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيما منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا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 فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضَلَالٍ مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون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 فَلَمَّا أَعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلَّنَّ جَعَلْنَا نَبِيًا وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِرْقٍ عَلِيَّ وَذَكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى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 أولائك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن مَنْ حملنا مع نوح ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسراءيل ومن من هدينا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 والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال مَا مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا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 لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات ينفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينفقون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 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجَعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَانُ وُدَّا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدَّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ